عليه وعلى نفسه وسلم تستيب الكثير فهذا مجلس جديد من مجالسي المجلس التفسير والتي نتدارس فيها لتفسير الصورة الصافة وهذا هو الدرس الرابع ونقفنا عند قوله تعالى أحشور الذين ظلموا وأزوجهم وما كانوا يعبدوننا من دوله فنقرأ إذن تعالى الآيات ثم نعيش مع هذه الآيات ونجتفاد منها يقول تعالى وحشول وأنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى على بعثهم بعد ربطهم عندما قالوا إنهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيح وما يوليكنا إلا الله عندما قالوا إذا بيتنا وكلنا تراباً وعظاماً أإنا لما نبعثون أو والله عز وجل عليه الفقال كن نعم وأنتم داخلون أي إن البعث حق والساعة وريب فيها وهؤلاء الذين أنكروا البعثة سيقولون في يوم القيامة أذينا سيقولون حقيرون في يوم القيامة ثم بيّر الله تعالى كيف يخشر هؤلائهم في هذا اليوم عندما يطول الله تعالى لملائكته أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم والحشر هو الجمع والضر فمع الأحشر هيجمعوهم جميعا ففي هذا اليوم لا يتخلف منهم أحر الكل سيأتي سيأتي الله جل وعلا فردا الكل سيحشر يوم يبعثه الله جميعا فإذا احشروا مع أجمعوا احشروا من احشروا الذين ظلموا الظلم هنا يشمل الظلم الأكبر والظلم الأصغر الظلم الأكبر هو الكفر الشرك كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم احشروا هؤلاء الكفار احشروا هؤلاء الظلم احشروا هؤلاء العسار احشروا الذين ظلموا وأزواجوا معنى أزواجهم أي أشباههم ونظراءهم مش معنى يعني كل واحد زبته لا إلا إذا كانت معه على الكفر فستكون معه في الحشر ولكن الذي عليه جنبول العلماء هنا أن نقصد بقوله تعالى أشب الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم ونظراءهم وأمثالهم له أزواج أشباب أمثال اخشروا الذين ظلموا وأزواجه وما كانوا يعبدون فيخشر أهل الكفر وتخشر الأصنام معهم يخشر كل من عبد غير الله من دون الله كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حشر العباد وأنه يقال لهم يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبع من كان يعبد شيئا فليتبع فيتبع من كان الشمس الشمس ويتبع من كان من كان ويتبع من كان من كان من كان من كان من كان من ويتبع عباب الصليم صليبهم ويتبع كل من عبد شيئا الها ليكونوا جميعا في جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى إن لكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم يعني حطر جهنم أنتم لها والدون فإذا سيدخلوا الكفار مع أصنامهم من عبد شيئاً سيعذّم به إلا لو كان هذا غير راضي فعباب الصليب عبد عيسى عليه السلام ولكن الله قال إن الذين سبقت لهم مننا الحسن أولئك عنها مبعدون لكن من عبد الشمس أو القمر أو الأوثان أو الأصنام أو السلبان سيعذب وسيكردس في جهنم هو ومن عبده هو ما عبده أي شيء عمل من دون الذين ظلموا أزواجه وما كانوا يعبدون يتحشروا معه وما كانوا يعبدون يشبه للأصنام والأوثان وغيره فاهدوهم إلى صراط الجهد اهدوهم بمعنى دلوه فالهداية تأتي ولها معنى يام بمعنى الإرشاد والدلاع وهداية بمعنى التوفيق والسدام التي بمعنى الإرشاد والدلالة من هذه الآية فاهدوه أي دلوه ومنها قوله تعالى ولكل قوم هاد وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد وقد تأتي الهداية بمعنى التوفيق والسداد ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية هنا بمعنى التوفيق بمعنى إدخال الهدى إلى, إلى القلوب وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى إذن قوله تعالى فاهدوهم أي دلوهم إلى صراط الجحيم أي إلى طريق الجحيم والجحيم اسم اسمه أسماء المرد وكما يقول أهل العلمي الصراط صراطان صراط المعنوي وصراط الحسين فالصراط المعنوي هو سلوك الطريق إلى الله بالقلوب والصراط الهسي هو ما يضرب على ظهراني جهنم يوم القيام فمن استقام على الصراط في الدنيا ثبته الله على الصراط في الآخر الذي يسلق الطريق إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة عن أهل الإيمان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين فسلوك الصراط هنا سلوك الطريق هنا إذا ثبتت عليه وسبت عليه أو صلك إلى الجنة لأن هذا الصراط هو صراط الله هو صراط الله المستقيم هو صراط العزيز الحميد هو الصراط الموصل إلى الله الذي سلكه قبلك الأنبياء والمنسلون والأولياء والصالحون ولذلك مهما كنت غريباً في مكانك بالذي وحي إليك إنك على طريق الحق على صلاة المستقيم حتى لو لم يكن معك أحد فكما قال بعض السلف عليك بطريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالجين وإياك وطرق الضلال ولا تغطر بكثرة الهالكين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يرى أو يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجلان والنبي, الرجل والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد فلا يظنك التفرط ولا تستوحش من قلة السالكين معك ممكن تكون انت الوحيد الملتزف في عدة كلها ممكن تكون كل اللي حوالك ضدك وربما يسخرون منك ولكن تمسك واستمسك قد يكونوا من هو على شاكلتك أو على شكلتك لكن له ليس متمسكا بما تتمسك به ممكن تليه واحد ملتح وميع الدين ويميع الدين وقضاء الدين وأنت تتمسك بالثورات تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى التي صدرت أمس أو قبل الأمس حكم الاحتفال بالمولد النبو فأجابه والواحد أصبحنا في زمن لا نعرف كيف يجيب أو من أين يكون بالإجابات قالوا الاحتفال بالمولد النبوي مستحب باتفاق العلماء سبحانك هذا مهتان عظيم أين اتفاق العلماء في ذا وأي علماء من العلماء اتفقوا على إن الاحتفال بالنور للنبي مستحب ويأتوا بالنصوص وتلبيس الدين على الناس يقول لك أول من احتفل بالنور للنبي هو النبي نفسه زا يقول قال حتى مرشل سلفا يا خلاف لا دا مستحب باتفاق العلماء وصبق الله إذ يقول هنا وقفوهم إنهم مسؤولون هتسأل أمام الله عن علم أعطاك الله إياه ولبست به يقولون لهم إن الربى محرم باتفاق العلماء لهذا حضر أو من يخرج يقول للناس هذا الذي ضربكم من هذا البلاء والغلاء إنما بذنوبكم ومعاصيكم حكام ومحكومين لهذا حضر لكن أشياء عجيب ولذلك لا تتعجب فتمسك أنت كما قال النبيل صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش, فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثير اختلاف كثير واحد عمل لك قناعد يشتن في العلماء مش عارف عمل لك صفحة عادي مش عارفين ايه والتالي طالع لك باتفاق العلماء ومستحبوا يلبس على الناس مروا مش طالع لك ايه الخير وما هي النجاة فعليكم بسنتي كلام واضح لا تحتار لان في بعض الشاب بيحتار هذا ادعوني الى كذا ويقول انا حق اقول تدعوني الى كذا وقول حق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجد وإياهم مهدثات الأمور فإن كل مهدثة البدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة الفهمية فهم الكرأة والسنة فهم السلطة الصالح رضي الله عنه هذا وسلم نجد أما غير ذلك يقول الله تعالى فاهدوه إذا الهداية على الصراط في الدنيا الثبات على الصراط في الدنيا توصلك إلى الصراط في الآخرة فتثمت فاهدوه إلى صراط الجحيم هذا بخلاف أهل الإيمان الذين ثبتوا على الصراط في وهدوا إلى الطيب من القول في الدنيا فالهداية تورس هداية والغواية مآلها إلى دار الجحيم دار أهل الغواية قال تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعقونهم إلا يحشر هو وشكله هو أمثاله كما قال بعض السلف يخشو المشرك مع المشرك والزاني مع الزاني وشارب الخضر مع شارب الخضر لأن حال دولت كنشلا في الدنيا كما يقال في المثل الطيور على أشكاله طق والقرين بالمقار يقتدي فكانوا عباره عن ايه شيله تلاقيه تقعد بنجو بتوع البنك بتوع, بتوع السرقه عاملين عصار. وهكذا الموالديه وبتوع الموالد برده مجموعات ولك مش عارف الاحتفال مش عارف الطرايق المولد مش عارف شايف شلم. شلم. ولذلك جاءت سورة في القرآن اسمها سلطة الزمر وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمر يبقى إذن تحشر الذين ظنوا أزواجهم يعني كله على حسب شكل وما كانوا يعبدون يعني الأصناب اللي عبدوها أو اللي عبدوها وترشر معا فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلوهم على طريق النار وقفوهم إنهم مسؤولون هذه آية رسالة محاسبة لكل واحد منهم الكل مسؤول وقفوهم قفوهم في ساحة القيامة إنهم مسؤولون مسؤولون عن كل شيء كل أحد سيسألهم حتى الأنبياء فلنسألن الأدين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين حتى الأنبياء يسألهم سيسأل كل راع عما اصطرعاه الله عز وجل سيسأل الأمير عن رعيته هل اتقى الله فيهم أم لم يتقى الله فيهم كان عمر يقول لو عفرت بغنة في العراق لسألني الله عنه لماذا لم تصلح لها الطريقة يا عمر سيسأل الحكام سيسأل الحكام العرب والمسلمين الأشلاء التي تبزق في سري وعن الجوع من المقفال الذين يقتلون في حلب وعن المسلمين في العراء من أهل السنة في العراق وهم يموتون من البرد وعن المسلمين في برمى وهم يحرقون أموات وهم يوقسون ويجتمعون ولا يقدمون لقضايا هؤلاء شيئاً وروسيا تلعب بهم وتذلهم بما يسمى بالذيت ولا أحد يتجر على ليتكلم سيسأل هؤلاء جميعاً عمر بن الخطاب في عمر رماذا حرم على نفسه أكل السمن واللحم وقال لنفسه ليس لك عندي إلا الملح والماء وكانت إذا قرقرت بطنه من الجوع بطن طنغص واتزعى من الجوع فكان عمر يقول والله لن تأكلي شيئاً حتى يشبع الناس في كل مكان هذا من يعلم أنه سنسأل أمام الله عز وجل ولذلك وقفوهم إنهم مسؤولون وسنسأل جميعاً عن بيوتنا وعن أولادنا هربيناهم على طاعة الله أن تركناهم على معصية الله وستسأل عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت وستسأل عن عمرك وستسأل عن شبابك وستسأل عن صحتك بل ستسأل حتى على شربة الماء الذي شربته ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال ابن عباس عن شربة الماء البالي عن صحة الأجساد والجوارك ستسأل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول إذن لما تسمع هذه وأن تحاسب نفسك وقفوهم هذه اخطاب ورسالة لنا جميع وقفوهم إنهم مسؤولون لو أن الواحد منا سئل في محكمة أو في جهة الأمني لو بعطولك كده مخبر أو أمين شلطة وقال لك تعالى فلان عايزة وأنت مطلوب في المحكامة أو مطلوب في جهة أمني لتسعي هل ستضخر عن المعادة لا تتجرب هل ستطنش المعادة لا تتجرب وإلا يروح يجبوك من على سرين وأنت تعمل لهذا اللقاء ألف حساب هيقول لي إيه وانا عملت ايه طب مش عارف فين هذا الموعد وهذه المساءله وهذه الوقفه امام عين مع ان في النهايه مهما حصل صار ان بين يدي عبد النسلك تماما مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه قطا غير نفع ولا ضمن ومع ذلك يعد منا الواحد ألف حساب لهذه الوظفة ولهذه المسألة طيب يا جماعة أين سؤال الله لنا هل كل واحد فينا فعلا لما سمع هذه آية وقفوه ده واسؤلون أنا هتسأل من ليه ربنا الله الذي لا تقفى عليه شيء الذي لا أقفى عليه شبه الأنظم في السماء فبأي قدم تقف بين دينا وبأي لسان ستجيب على الظالم إذا سألتك فأعد للسؤال الجوال وقفوهم إنهم مسؤولون ثم وبخهم الله تعالى فقال ما لكم لا تنصروا وكان من عادتهم أن يناصروا بعضه البعض في الدنيا حتى على الظلم فكانوا يسيرون على مبدأ أنصر أخاق ظالمًا أو مظلومًا على حقيقته سواء ظالم يقنصر مظلوم يقنصر فجاء هذا من عادته فكأن الله يوبخه هنا ويقول أين نصرتكم لأنفسكم لا يستطيع الإنسان يومئذ أن ينصر نفسه أو أن ينتصر لنفسه أو أن ينصر غيره فما له من قوة ولا ناصر وابتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدفع السجرة للحرام وأكل الحرام تقول له معرفاتش ما, ما ضربتكش عليها إلا أخوة واحد وخليه يشرب مخدراته وضيع صلوات تقول له معرفاتش وإضبر منه اليوم في يوم القيامة يوم الفراء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه نشهر بنفسه كل واحد يومها يقول نفسي نفسي لا يعرفه ولا يعرفه ولا يعرفه ولا يعرفه ولا يعرف شبه ولا حد يعرف حال ده إذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يوم القيامة هو وجميع الأنبياء اللهم سلم, سلم لما سألته عائشة رجال الله عنها عندما بكر فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيت قالت ذكرت النار فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة هتفتكرت وعند الميزان لا تتفق ليحفظ وينظر كل واحد هل يفق الميزان وأن يخذه وعلى الصراط حتى ينظر المرء أيجوز الصراط أن يكردس فينا لجهنم العزو الله ففي هذا يوم لا يتماصر لا ينظر أي لا ينسوا بعضكم بعضا كما كنتوا في الدنيا والاستفام هنا للتقريع والتوبيح قال تعالى بل هم اليوم مستسلمون مستسلمون؟ ولكن هل نفعهم ذلك في يوم القيامة؟ الجواب لا لأنهم لم يستسلموا لله في الدنيا فاستسلموا لله في الآخرة ولكن لم ينفعهم هذا الاستسلام اسبلوا أو ما تصلموا فإذا نستفيد نحن من ذلك. أن نستسلم لله في الدنيا لينفعنا ذلك يوم القيامة ولذلك سورة الصفات لها جماعة من المقاصد الرئيسية فيها أن تعلمك الاستسلام لله تعلمك أن أنت الزيت انقاض لأوامر الله أن أنت تكون كد من جنود الله ولذلك تجد في سورة الصفات استسلمة لأوامر الله فصورة الصفات بتعلمك أن أنت تستسلم لله أن أنت تحقق الإسلام تحقق عمله مش تبقى مسلم في البطاعة الشخصية بس لا مسلم يعني إيه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل هو دي الإسلام لكن تليه واحد يقول لك مسلم ويرتكب كل الفواحش مسلم ولا يكون مسلما ويوالي اعداء الاسلام. زي الامر الفاتح دي لما حصل الحراج باليهود. بعض اللي طرعين لك ايه? اللي بيشمت في اليهود دولة ارهابي. ومش حارف ايه? ما النار. اللي بيشمت في اليهود خش النار. بلد. وأيها الذين أملوا لا أسخل طول من قوم العسى يكونوا خيراً منه إيه الإيمان اللي صار عليكم فان أهل طب ما أنتوا بتقلصوا على طول الأرض وبتقلصوا على الدين للنهار وبتعلنوا برامي تشماتوا بقى في المسلمين وفي مأس المسلمين في سوريا يضحى المنافقين على صفات وجوههم وفي زلات السنتين ولا في لحن القول ف هو الاستسلام للهج التوحيد الذكي او بالطاع له بالتوحيد والبراءه من الشرك والعجب دي معنى الإسلام ومعنى الاستسلام لله سبحانه هذا ما ينفعك في الآخر لنت تستسلم لله في الدنيا ينفعك هذا الإسلام في الآخر لكن هؤلاء استسلموا لله في ولم ينفعه واعتذروا فاستسلم لله في الدنيا كن عبداً مسلمين قال تعالى بَن هُم اليوم مستسلمون ثم بيّن الله تعالى توبيخ أهل النار بعضهم لبعض المسلمين. شو بقى بيتكلموا مع بعض يوم القيام وبيلزأوها لبعض زي اتنين مجرمين مثلا اشتركوا في جريمة قبل واحد يأخذ مؤمن والتاني يأخذ إعدام هي هتلمس واحد فيه بس واحد هيأخذ إعدام والتاني يأخذ مؤمن تلقوا بقى للتنين بيلزقها البعض عشان إيه؟ إنه بيلزقها للتاني دي يأخذ هو المؤمن طبعا أنت كده كده في المؤمن الضرب لك لكن هي يعملوا مع بعض هي عايزين هي للزواء البعض هم يقولون نفسي كلا يقول له أنت دغويت. يقول له لا ويفضلوا يحدفوا البعض قال تعالى وأقبل بعضهم على رعض يتساءلون هتلاقي في الصورة هنا في صورة الصفات اتنين أقبل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون بل أهل العداد والكفر على بعضهم البعض دي إقبال أهل النار على أهل النار هتلاقي بعض السورة الصفات فأقبل بعضهم على وعد يتساءلون دي إقبال أهل الكنة وهم بتحدثوا مع بعض أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أقبل الأتباع على المكبوعين يتساءلون مع بعض بيتنسع مع بعض كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين إلا المتقين شو بابلوا بعضهم من الإنس لمن أغلوهم من الجن والشياطين كل واحد ضغط قليل من الشياطين قال قريره ربنا ما أطغير فيجي بقى ديهم اليوم أولي القرير بتاع. قالوا إنكم كنتم بعض العلماء قالوا المقصود باليمين هنا الدين والخير يعني أولونهم أنتوا كنتوا بتقولنا عن طريق الخير وتكرهون في الخير وتصدون عن الخير وتصدون عن الدين وتخوفون من الدين وتزينون لنا الباطل وتحببوننا في الشهوات يجي مثلا هيلتزم يقول له نطط ده الوش يا ابني خاف شايف ايه تيجي تلبس الحجاب ولا بتاعته بتاعت ده انت صغير ان يقول تعالى في بيان من الملتوعين والمتلوعون من الأتباع بأن أهل المفر يقولون بشياطينهم من الجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي تأتوننا عن طريق الطاعة فتصدون عنها وعن طريق فتبعدون عنه تخوفون منه تزينون لنا الباطن تقذفون علينا الشبهات وقيل تأتون بالعنف والطرهيب والطغيان فاليمين هنا بمعنى القوة وقيل اليمين هنا بمعنى الدين أو الخيط وكل المعنين مهتمة كل المعنين صحيحة كما أن هذا القرض الشياطين الذين أخوه أو من قول بني آدم لبني آدم رشاً رشاً اللي هم الضعفاء والمستكبرين أو المستكبرون والضعفاء أو الرؤساء والمرؤوسين فالآية تحتمل كل هذه كما سأتنا الآن في بعض الآيات الدخولة ويدخل فيها الأصحاب مع الأصحاب الصاحب اللي أغوى صاحبه تلاقي شاب مسكين ودي ناس طيبين وبشرب وخطاراته وإلى خير يقول له يا ابني أنت يعني, يعني ما لديش وشي كده يقول لك صاحب فلاني اللي علمش هو اللي عمل كده أخذوا له البالان البعض يوم الإيام الشيطان الشيطان وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموا ولوموا انفسكم ما انا بمشرقكم وما انتم من مشركين اني كفرت وجعلت اولكم شوف لما خل برصيص العابد يكفر وبعد ما كفر وسجده قال له ما عرفاكش قال إني بليل منك إني أخاف الله رب العالمين فهذا حال الشيطان مع أتباعه فكيف بالأصحاب مع بعضهم البعض يبقى إذن هذه الآية تخوث هذه الآيات من يتبع احدا في الضلال كل من يتبع احدا في معصيه الله اللي قد بتخوفه مش هينفع كل من يتبع احدا في ظلم العباد وتيجي تكلمه يقول لك اصل ايه انا عبد الممرور عبد الممرور قال تعالى وإذا أطعت أحدا في معصية الله أو في ظلم العباد فالويل لك وله وستلعنه ويلعنك يوم القيامة كما قرض أتعان يومك قلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعوا فيش يوم هبقى لرئيس ولا مرؤوس ولا الكلام بان اسمع إلى هذا التفصيل الذي ذكره الله تعالى في صورة سبب شوفي جماعة المستضعفين مع جماعة الكبراء والزعماء اللي كان بلك العبد المعنون صور الله حالهم وهم في النار يتلاعنون فقال تعالى ربنا <تصفيق> تعالوا ولو تواجد الظالمون او عند ربك يرجع بعضهم الى بعضه القول تعذيب <تصفيق> ياخدوا يتكلموا رد بعض مع ان ما كانش في الدنيا السج ده كانش في الدنيا يفيض يتكلم يقول امين وخلاص حاضر وطيب لا ده جات له القرء والقيامة ترد وانا وعمال والقاده لولا انتم لكنا مؤمنين انتم لو ضيعتم بها يقوم جماعه الكبار يرد قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صدد شهوان ليل ونهار إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد لا تختصموا لدي فقد قدمت إليكم بالإيه؟ بالوعيد أسألت إن واحد نزال الداني دي خلاص فات وقتها, فات وقتها. خلاص وأصر الندامة لما ظلموا أنفسهم فإذن هذه الآيات آيات تخوف آيات ترعب من أول يقفوهم إنهم نسخلون لما تسمع هذه الآيات حسب مجتمع. لما تسمع وأقبل بعضهم على بعض يتسلمون عيش مع المشهد وعيش هيش معاً ماشاً داني؟ إن كل اللي يوز واحد وأغوى واحد في المعاصي والضلافت هيظلوا من القيامة يلزقوها البعض هيظلوا من القيامة يضرقوا من البعض لكن مش هيدفعوا الناس إنكم كنتم تأتوا على اليمين كنتوش سيبينا في حلبة كنتو توعدون على الدين بتسير علينا الشبهات وتغون بالشهوات فيرد عليهم قرناؤهم بما أخبر الله به عنهم فقالوا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أي ما كنتم مؤمنين فكفرناك ولا صالحين فأفسدناكم ولا موحدين فحملناكم على الشرك بل أنتم تريدون ذلك شوف يقول له ايه؟ يقول له انت ما كنت الصالح واني مواصفك انت ما كنتش مؤمن واني كفرتك لا ده انت الحصد كده انت اللي حبيت كده وفي الوقت اللي احنا عراننا الوقت بقول له ايه؟ بل كنتم ايه؟ مجرمين. وقال قريره ربنا انه ما طغيتم ولكن كان في طلال ايه؟ يقول له يا رب اللي مطلبتوش عليك ده اللي طبع طمس جرت البنجو يقول له تفضل خد هو اللي كان بيجي يقول لي ما معاكش كذا هو اللي كان بيقوي فيعودوا يلزقوها البعض هو اللي قال لي تعالى يعمل هو اللي قال لي تعالى سوي خلاص إنا كله فيه مش هين في مش هين فعلواتي ولذلك دي نموذة لكل صاحب مسحوب مع صحبه السوء والدرس الجاي هيجي لنا نموذج قدر يسيب صحبه السوء صح ولا لا يبقى هنا نموذج فضل مع صحبه الضلال لغايه ما مات على الضلال فلما مات ملقاش الناس الطيبه في جنازته ملقاش غير اللي كان بشرب معاهم وتنيّل معاهم يفضلوا أقفل قدام الجامع ما يهنش علىهم يحشوا وصدوا على حد وبعد ما يروحوا يدفنون يروحوا تاني القهوة يشربوا ولا في الماخ لكن اللي بصاحب الصالحين يفضل الحب في الله منه الصالحين في حياته بعد, بعد ماته يدخلوا المسجد كده يقول لك الله يرحبك على المحسني عليك كنت بتقعد على الكولسك وكنت بحافظ على الأزائل صحيح؟ نعم والراجل الطيب اللي مات النهاردة حج حمده والأستاذ حمد التلباني عليه رحمة الله بخولي الأخ خالد كان راجل محترم كان راجل نحسابه من الصالحين والعمك برايم الشام أستاذ برايم الشام إمام ومؤذن مسجد صديق لمدة ما يزيد عن 30 سنة آخر حاجة تكلم بها المقطع الإخوة نزلوه على النت كان في غيبوبة قاعد في غيبوبة حوالي شهر ما يعرفش أي حاجة حوالي قبل ما يموت بساعات فجأة أولاده سمعوا صوت في الأوضة صوت طالع من الأوضة فيش حد مع الرجل دخلوا لو قاعد بيأذن وكان في غيبوبة كنتش بتكلم شوف المقطع بعد النت، ادخل شوفه عن النت آخر كلام من الشيخ الضيء الشهر على رحمة الله رجل أحد فوق الثلاثين سنة هزه فلما كان في غيبوبة قبل ما يموت بساعاته ربنا أمتقه بالأذى، شوفه هو بيأذن نايم شدنب اللي حواليه بعد يأذن؟ فالناس اللي زيديت لما تفتكرها تقول الله يرحمه لكن اللي مش رب مع حد بقى واللاعد مع حد في الغرز هيخش القاء هو مثلا والله برصير الحشوق الله يرحمك وفلان كان بقعد معنا على الجزء دي يقولوا كده؟ يقولوا شكده مش يقولوا كده وذلك ما بلاقول إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إن إيه؟ عدو زي ما في الدنيا هيضيعت في الآخر هيتبرق منه؟ يقول ما عرفاتش وهو وهو يترى في لكن التقي مش هيكون عدو لك لأنه كان لبصحك لله كان بحبك في الله فهو دي اللي اللي هو دي اللي تصحبه هو دي اللي تصدقه هو دي صاحبك إذا ذكرت الله عانك إذا غفلت عن اللي ذكرت هو دي الصاحب اللي يتصاحبك لكن الجماعة التانين ما صاحب يتصاحب عندهم كده لأن صحبة فساد وفجور لكن عند أهل الإيمان في السبع الذين يظلوه بالله في ظله يومنا ظلنا إلا ظله يا جماعنا رجلان تحاب في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه مايفرقش منه بغي الموت ويفضل الحب في أقلوبهم لبعض الحب في الله هؤلاء يحذر الله من هؤلاء الذين أغوى بعضهم بعضا وظل بعضهم بعضا فقالوا لبعضهم البعض قالوا بل لم تكنوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان وضعوا ما على دين لم يكن لنا عليهم حجة السلطان هنا بمعنى الحجة والقوة ماذا لا تقشع عليهم هذا مش طانف كده يقول لهم ما أنا من مسرخكم وما أنتم من مسرخين إني كفرت وما شرقت ورئبكم يتبرأ بني وما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجج قوية أقنعناكم بها ولا قدرة لنا أرهقناكم بها ما جبرناكش من قومة. فاتبعتمون على ذلك بل كنتم قوما طاغين وفي الآتة ليلول بل كنتم مجرمين فقل له انت لكنت طاغي انت لكنت عايز الطغيان انت لكنت عايز الفساد انت لكنت بتحب الظلم انت لكنت بتحب الفقوق يقول له كذا وما كان لنا عليكم من السلطان بل كنتم قوما طاغين أي متجاوزين للحد في الظلم والشر والإسافة من فوق هذه آيات الكلمات واحد بيان سورة لموقف ونوقف على رصة القيامة نحن قلنا ليه السورة كتير بتكلم عن يوم القيامة لتذكير العباد ليرتدعه إن عايز قلبك يفضل صاحي ذكره بالأخذ عايز تفضل مستقيم على الطاعة ذكر نفسك بالأخذ إن أنت هتقابل ربنا إن أنت هتنوم إن الدنيا حقيرة، إن الدنيا متفاتة، ساعتها أنها تظلم حمد، ولا تكون حق حمد ساعتها تستقيم بمطاعة الله ليه؟ لإن الأخرى قدام عنيك لإن السؤال قدام ربنا قدام عنيك، لإن وقوفك ما ينادي إنا قدام عنيك فأنت عايز طبق الله عز وجل غير مثقل بالذنوب ولا بالأوسط من فويد الآية الكلمات بيان أن الأشباث الكفري أو الفجور أو الفصل تؤشر مع بعضها البعض في قول تعالى أرشل الذين ظلموا وأزواجه خلاص كده ان الزالي مع الزالي الزالي مع الزالي بتاع البنج مع بتاع البنج وشيلل زي ما كانوا شيلل في الدنيا وعصبات هيبقوا شيلل في الأخرى وإيه وعصبات أخيرا عدم جدوى مراءة العابدين من المعبدين ولا الأكباع من المتبعين de jent nouat إن لما عنده لزأهم لبعض كل شيء يفعله عند ربنا يوم القيامة كل واحدهم يعط على صدق بالندم كما قال تعالى ويوم يعط الظالم على يديه يقول ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ هلان خليلا لقد أضلتني عن الذكر بعد إذ جاء لي وكان الشيطان للإنسان فزولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعلوا إياكم بهذه الآيات وأن ينفعلوا إياكم بالقرآن العظيم وأن ينفعلوا إياكم به وأن يتعالوا إياكم ممن يستمعون القول فأنتم من عسلا أولئك الذين هداهم بالله أولئك أمور الأباب وأقول القول هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته